ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه اِن كُنْتَ اَلَّا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ و ابشروا بالجنة التي كنتم تنتظرون وات ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تبدوا نُزُلٌ مِّن غفور رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَن قَوْلًا مِّمَّنَّ دَاعَى إِلَى اللَّهِ وَ صالحاً وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ூப்ப இல்லவிதூ وَمَنْ يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ نَصَرُوا وَمَنْ يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو عِقْمٍ وَنَاقِمِينَ وَإِنْ كمن الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَمَسُّ ஜூசி கமரிவச ஜூடவிங فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ